أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد الملكلين ومحمد وعلى آله وطعفه أجمعين اللهم لا سهل إنا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزنة إلا تحت سهلا مدنية بالإتفاع واعد رواياتها 129 و وهي من اواخر ما نزل في المدينه المنوره ولذلك سوره التوبه هي التي حددت الصوره النهائيه لعلاقة المجتمع المسلم بالعلاقات بالمجتمعات الاخر وهي التي حددت علاقات المسلمين بالمنافقين وحددت علاقة المسلم بالكاثر وصورة براها لها أسماع كثيرة وها التوبة لأنه نزلت فيها التوبة على المؤمنين عامة وعلى السلافة الذين خلفوا خاصة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنفار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة من بعد ما كدا يزيغ قلوب طريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم روح رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا باقت عليهم الأرض بما رحمت وباقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا من, من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الذين تاب الله عليهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ولهم قصة طريفة تنأسي عليها في حينها إن شاء الله فقد ثميت سورة التوبة وثميت الفاضحة لأنها فضحت المناغقين يقول ابن عباس يقول يقال سعيد بن جبير فألت ابن عباس عن سورة براءة فقال تلك الفاضحة ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى كتبنا الا تدع احدا ومنهم من عاهد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم والذين اتخذوا مسجدا والضراره والى اخره حتى كتبنا الا تدع احدا ومنهم من يملذ كف القدره فمنهم نعم وصفنيات فاضحه لانها كشفت المنافقين وكميه البحوث لأنها بحثت عن أسرار المنافقين وسميت المبعثرة والبعثرة والبعثرة هي البحث كذلك لأنها بحثت عن أسرار المنافقين وفضائحها وفضائحة. وهي الصورة الوحيدة في القرآن الكريم التي ليس فيها بسملة واختلف في سبب ثقوط البسملة في أولها من أولها على أقوال القول, القول الأول أن العرض من عادتها في الجاهلية إذا كان بينها بين قوم وآخرين عهد وأرادوا نبذ العهد أو إنهاءه أو نبذه كتبوا كتاباً ولم يكتبوا فيه البسملة Voilà, والرسول صلى الله عليه وسلم بهذه السورة أو به... الله عز وجل بهذه السورة نقض العهد العهود التي بين بسول الله عليه وسلم وبين المشركين وأمهل المشركين عامة أربعة أشهر وأمهل الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أكثر من أربعة أشهر أمهلهم إلى مدة فنزلت بدون جثملة لأن فيها نظر العفوض إنهاء العفوض والرأي الثاني الذي روي عن عثمان روى النساء قال قال لنا ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمتم إلى الأنسال وهي من المثاني المثاني يعني الصور التي عدد آياتها أقل من مئة ثميت مثاني لأنها تثنى في الصلوات أي تعاد في الصلوات قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى ضراء وهي من المئين المئين الصور التي تزيد على مئة آية فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال باب الصوال بارك الصوال يا شيخ قد نعم عدها ذكر ذكر انا عمران انثى انثى نعم المائده كم نعم المائده نعم الانعام اعرف البكرة أهل عمران النفاء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال والتوبة اعتبروهما سورة واحدة من السبع السيال قال فما حملكم على ذلك لأنها أطول سورة القرآن قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآيات فيقول هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل وضراء من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها ومن ثم قرنت بينهما ولم اكتب بينهما فطر بسم الله الرحمن الرحيم خرجه الترمذي وقال حديثا حسنا اذا هذا هو السبب الثاني السبب الاول انها نظم للعهود ولا يفتى نظم العهود أو نهايه العهود لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كانت عاده العرض هكذا والثاني أنها شجيها بالانفال ففرنا بينهما عثمان ولم يكتب بينهما لله الله الرحمن الرحيم من السبع القول الثالث قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما قالوا لما كتبوا المسحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة وقال بعضهم هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قالهما سورة واحدة ورضي الفريقان معا وثبتت حجتها في المطحب القول الرابع هو قول علي رضي الله عنه قال عبد الله عبد سألت علي ابن طالب لما لم يفتح براء بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان وروي معناه عن المبرد وروي كذلك عن سفيان بن عيينة لأن براءة نزلت سخطة أي سخطة بغضب لأن التسمية رحمة والرحمة أمان وهذه الصورة نزلت في وبالسيف ولا أمان للمنافقين ولا أمان مع السيد أما القرطبي وهو قال الرأي الخامس قال الصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل لم ينزل فيها لأن بسم الله الرحمن الرحيم كان ينزل بها جبريل لا إن ليس من عند الرسول الله عليه وسلم فلم ينزل بها جبريل فلم تكتب وقاله الكشيري قاله الكشيري إذن هما خمسة آراء الرأي الأول أنها نقص للعهود إنهاء للعهود والعرب ما كانت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في نقص العهود فأنزل الله هذه الصورة موافقة لعادات العرب ثانيا رأي عثمان أنها صورة الأمثال وصورة التوبة معناهما واحد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أنها منها أو من غيرها فقرن بينهما عثمان ولم يسكد بينهما بسم الله الرحمن الرحيم وجعلها من القول الثالث قوله علي أنها مزلت هذه إيه براءة بالسيب وبسم الله الرحمن الرحيم أمان بسم الله الرحمن الرحيم الرابع ها قوله خارج وأبو العثمى أن أفضل رسول الله عليه وسلم اختلفوا هل هو ما فوضعت بينهما فتحة من أجل الذي يقول إنهما سورتين أه؟ ولم تكتب بإسم الله الرحمن الرحيم من أجل الذي قال إنهما سورة واحدة ورأي القرقبي أن تسمية لم تكتب في أولها لأن الدبليل لم بها وهذا رأي الكشيرين طيب الآن السورة كل تبدأ براء براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في العرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير ماجز الله وأن الله مخز الكافرين وأزان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرٌ مُعَجِدِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعْزَابٍ أَلِيمٍ هي سورة التوبة نزلت؟ من يعرف متى نزلت؟ التاسع عليكم هي تتكلم عن غزوة تبوك الإعداد لها ثم مواقف الناس في منها من الغزوة ثم بعد الغزوة نزل قسم منها قبل تبوك وقسم منها بعد تبوك وتبوك حصلت تبوك حصلت في رجب سنتي صاهده وهي آخر غزوة غزى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت في رجب سنتي صاهده الغزوات التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر كانت في رمضان سنة ثلاثة هجرة في شوال سنة ثلاثة هجرة بني النظير كانت سنة ثلاثة هجرة إجلاء بني النظير ثم المريسيع أو بني المصطلق اختلفة فيها فمنهم من قال اربعة هجرة ومنهم من قال ستة هجرة والخندق شوال خمسة هجرة الحديبية ذي القعدة ستة هجرة خيبر محرم سبعة هجرة مؤتة جناجا ثماني هجري. ذا ثنكيا رمضان ثماني هجري. هولين شوال ثماني هجري. حصار الطائف اواخر ثماني هجري. ثم تبوك في ذو رجب سنه 10 فالرسول الله عليه وسلم عندما رأى في المنام أنه يعتمر في البيت الحرام يطور بالبيت شد الرحال هو ألف وخمسمائة من أصحابه وذهبوا من أجل العمرة إذ الكعدة قريش عندما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم ليطوب بالبيت يدخل مكة عليهم وعندها ثارت ثائرتهم ثارت ثائرتهم قالوا لن يدخلها علينا الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحديبية الحديبية اول الحرم هي في الحل الحديبية اول الحرم على طريق جدة مكة على بعد 17 كيلو تقريبا من مكة في هناك علامات حتى الان في الطريق القديمة علامات الحرم فالرسول الله عليه وسلم أقام في الحلم جلس في الأرض التي ليس من الحرم فكان إذا جاء وقت وقت الفلاة يدخل قليلا يصلي في أرض منطقة الحرم ويرجع يدخل كم متر هكذا حتى يضاعف لهم العجل صلى الله عليه وسلم بلغه ان قريشا خرجت بالعود المطافيل فتعاهدوا ان لا عليها محمد وقال صلى الله عليه وسلم يا ولي حق قد اكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا لو خلوا بيني وبين العرب ماذا يصل عليهم لو تركوني انا والعرب فانه هم انغلبوني كان له الذي اراده وان اصبتهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن قاتلوني قاتلوني وبهم قوة فماذا تظن قريب؟ فهو الذي بعثني بالحق أو لا أزال على هذا حتى على هذا الأمر حتى يظهره الله أو تنفرد هذه الثالثة يعني ينقطع الرأس بركضته المهم لما وصل الحتيبية بركت الناقض ضربوها رفضت قالوا خلأت الكسواء خلأت الكسواء يعني أحرنت وهذا عيضا في الدابة أنها ترتب قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق هذا من خلقها الحرام يعني وإنما حبسها حابث فيه ثم قال أو ثم قال لا تأتيني القريش بشيء من اليوم إلا أجبتها لها إلا أجبتها لها أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا أناسا الواحد والآخر أرسلوا عرها بن مسعود عرها بن وكلم الضعماء الطائف من أغنيائهم كان أعمى فقال يا محمد جمعت أوباش العرب وجئت تقاتل قومة. وكان يمد يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم المغير ابن شعبة ثق فيه كلما مد يده الرجل المسعود ضربه بكاب السيت فقال من هذا؟ يقول له لا تمسلح يترسل الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قال المغيرة قال هل واريت سواتك يا صاحب السوات؟ كان المغيرة قاطع طريق الجاهلية كان جبار كان قتل مجموعة من, من الرجال ووداهم عروى ابن مسعود وسطر عليه العمر ارتلوا الواحد بعد الاخر حتى جاء سهيل ابن عمر وكتب معه الشروط من هذه الشروط من جاء من جاء من المسلمين الى قريس من ارتد تقبله قريس ومن جاء مسلما من الكفار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الشرط الثاني من اراد من القبائل أن يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل ومن اراد ان يدخل معه كريس فلا فدخلت خزاعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بكر مع مين مع كره الشرط الثالث وضع الحرب بينهما 10 سنوات الشرط الرابع يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام ولا يعتمر وفي العام بالتالي يرجع والسيوص في أغمالها ويعتم تألم المشلمون لهذه الشروط وظن عمر أن فيها إجحافا على المسلمين فصار السائرة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولفنا الحق قال بلى قال أولفنا على قال بلى قال فلما نعطى الدنيا تبيبيننا قال إنه ربي ولن يضي عني إنه أمر ربي ولن أعطيه قالت حابتها حابتها فيه الله جعلها تبرد ذهب عمر لا أبو بكر لا أبي بكر. قال ولست على الحق قال فلا ولست على الباطل قال, قال فلنعب الدنيا في ديننا أبو بكر يا سلام. ما من إنسان دخل هذا الدين إلا وله عطر إلا أبو بكر. قال أبو بكر إنه على الحق. فالزم غرزه. فالزم غرزه. المهم. أثناء أثناء الكتابة بعد أن كتب وزاد في ألم المسلحين أن سهيل بن عمر الذي عقد العبد مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا اعرف بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله بسمك اللهم طيب قال هذا ما عليه محمد, محمد رسول الله قال انا لا اعرف انك رسول الله ولو كنت اعترف لاتبعتك قال هذا ما عليه محمد ابن عبد الله كتب العهد وبينما كذلك جاء ابو جندل جاء ابو جندل يرتف بالاغلال ابو جندل ابن سهيل ابن عمر قال يا محمد مضى العقب؟ قال نعم فصاح أبو جندل يا رسول الله ترجعوني إليهم يفتنونني عن ديني قال افتر فإن الله جائل لك ولمن معك مخرجا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينحروا هديهم فالرسول للصحابة تلكوا فدخل الرسول الله عليه وسلم على أم سلمة قال هلك القوم هلك هؤلاء عفوني قالت يا رسول الله كم وانحر هديك وأحلك شعرك هم يتبعونك فقام وحلك وهل أحر فتبعوا الصحاب نعب الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكان فكانت ايه كانت الحديبية فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا وفيها وعدكم اللهم غالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيضة وكفى أيدي الناس عنكم لتكون آية للمؤمنين ويهديكم سراطا مستقيمة واخرى لم تخبروا عليها قد الله بها ثارث والروم ووعدهم الله ثارث والروم ما الى ذلك وكلها تأتي ان شاء الله عندما وصل رسول الله عليه وسلم للمدينة كانت ذي الحجة ومكت بالحجة في المدينة ثم خرج الى خيبر ولم يسمح لأحد لم يشهد الحديبية أن يحدث شاد معه خيبر فكانت خيبر خيبر لمن شهد الحديبية ولأنه علم أنه سيفتحها من خلال إشارات القرآن مفهوم ففتح خيبر وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم له لل... أعطاه لليهود ويأخذ خراج الأرض على النصر كالمزارعة وكسم الكسم الثاني كسمه بين الصحابة رضوان الله عليهم 1400 منهم مئة فارس مئة فارس والفارس له كم سهم ثلاث سهمان للفارسين وسهم له والراجل له سهم واحد فهي 1800 سهم 1200 سهم للراجلين المشاء و 600 سهم للمائتي سارد طيب بعد هذا جاء ابو جندل ابو بصير ليس ابو جندل ابو بصير هاربا من مكتة الى المدينة فارسلت قريش اثنيني في اثره راين في اثره توجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم. قال نريد عدا بطير حسب العهد تسلمه ماذا بطير قال يا رسول الله اردني اليهم يثنونني عاديني قال اصبر كان الله جعل لنا قول ما معكم خريصا ابو بطير رجع مع الاثنين. وعلى الطريق نزل واحد يأكل الثمر في أحد البساتين والثاني جالس معه ومعه السيف فقال أبو بصير أريني سيفك مسك سيفه قطع رأس قطع رأس المجرب وهجم على الآخر الآخر هرب منه إلى المدينة قال يا رسول الله قال يا محمد هذا الرجل عمل فينا كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويح أمه مسعر حرب يعني شرارة حرب لو كان معه رجال ويح أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فذاك الرجل رجع إلى فريح وأبو بصير رفض الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبله مرة أخرى فذهب إلى العيص على ساحل البحر العيص جاءت ينبع وجلت هناك عم القائدة عدد أفرادها واحد قادتها واحد جنودها واحد هو أبو بصير فسمع المسلمون في مكة بأن أبا بصير ذهب إلى العيص فلحقه أبو جندل فما يا أبا بصير سيلحقك أبو جندل إن شاء الله لحق أبو جندل لحقت مجموعة قالوا نعم الآن نحن نقطع طريق الكوافل على كريس رحلة الشتاء والسجد رحلة الصيف نقطعها على من طريق الشام نقطعها على, على من على كريش سارت كلما مرت قافلة يخرج ثلاثة من زويل عيون الحمر ويهجم على رجال القافلة يهربون ويتركون القافلة يأخذون القافلة أو يقتلوا كثمان قطعت الطريق على مكة على كريش تعطلت تجارتها جاهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اقبلهم ولك عذاب حلنا منهم خلصنا من شرهم يا سلام أكم شب من الشباب يهددون أمن بلد بتامنها أم القرى كل الكفار ترتجف منهم وبالإمكان أي مجموعة تصر على الموت يوهب لها الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى أبي بصير أن احضر إلي أنت وجماعتك كان أبي بصير قد دخل معركة جز الكراشيين وقتل كزما وجرح كزما وجرح هو لكن الجراح أسخنته ووصلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فوضعها على صدره وأسلم الروح وأذيها هذا الشرط ماذا حصل؟ دخلت بكر مع من؟ مع كريس وخزاع مع مين؟ مع الرسل الله عليه وسلم وكانت بين بكر وخزاع سارات قديمة فقامت بكر خالد ابن معاوي يديلي زعيم بكر وهجم عليهم في الليل على ما يسمى لهم يسمى الوثير هجم عليهم في الليل وقتل كتما منهم وأعانت كريش بالسلاح وبالرجال وهرب عمر بن سالم الخزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وج وجاء إليه ووقف في صحن المسجد وأنشم عمر بن سالم كان شاعر قال يا ربي إني لاشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا القديم قد كنتم ولدا وكنا والدا ثلاث بينهم ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا يعني ما نقض ملاحظ إن قريسا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤتدا وزعموا أن لست أدعو وهم أقل وأذل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فقال قال صلى الله عليه وسلم في رواية نصرت يا بن سالم في رواية نصرت لا نُصِرْتُ إِنْ لَمْ أَنْصُرْ بَنِي كَعْبِ ثم نظر إلى سحابه فقال إنها لتستهل لنصر بني كعب يعني خزاع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أبا سفيان سيأتي ليجدد العهد فجاء أبو سفيان ودخل على ابنته أم المؤمنين، ما اسمه ابنته؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان على الفراش فطوته من تحته قال يا ابني أرغبت به عن هذا الفراش أم به عني استكترتيني على الفراش ولا استكترتيني عليه يعني ما لا يليك الفراش في مقامي ولا ايه أعلى من مقامي قالت لها إنه سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس مشرك نجس يا سلام إن شاء الله. أبوها زعيم مكة يعني ملك مكة وتخاطبه بهذا الخطاب أبوها ملكه أعظم من ملك الرسول صلى الله عليه وسلم زعامته أكثر مانه أكثر فُؤدده عريق هو تزعم مكة بعد موت أبي جال إلى الآن أنت مش ركني المجيب يا شيخ العقيدة الآن الواحد يطور لأبيه بد أخيه المسلم أبو تلك يدخن تاركا للصلاة قد يكون دعثيا او قوميا او ما الى ذلك قد يسور لأبيه ضد أخيه الداعي اين العقيدة؟ اين العقيدة؟ اين وشيدة الاسلام سأطبعتم بنا مته اخوانا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى متة وتفصيل فتح متة يقول بنا وافتتح مكة في رمضان ثم ثم هجري ثم ذهبا بعدها إلى هواجل في حنين التقى معهم في شوال ثم ثماني هجري ثم حاصر الطائف ولم يستطع أن يفتحها ونصب المنجنيق عليها كما روى مكهول روى أبو داود عن مكهول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف وقد جاء في السيرة أن سلمان هو الذي أشار عليه ولكن نسقيب كان ترميهم بالسهام وقلعت عيون كثير من الصحابة منها عين أبي ستيان أبي ستيان كان أسلم وحسن إسلامه فحمل العين بيده وقال يا رسول الله ردها كما ردت عين قتاد ابن النعمان قتاد ابن النعمان في أحد المعارك أظنها خيبر قد نزلت عينه فمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعادها ومسح عليها فكانت أجمل وأقوى من الأولى فكان ردها كما رددت عين قطادة من النعمال قال إن شئت رددتها وإن شئت عند الله إيش رأيت بشياء؟ يعني الحقيقة خيار صاد رد العين ترجع عينه كما كانت أو يحتسبها عند الله؟ قال بل احتسبها عند الله ووضعها تحت قدمه وداتها أبو الشفيان حسن الإسلام في, في الأول كان هاؤها ها ها. لكن بالأخير إيه؟ كان كبير في السن وصل عمره ثمانين سنة ذهب معهم إلى اليرموك وكان واقف مع النساء لأنه لا يقدر أن يقاتل فكان حامل هو ومجموعة النساء عصي الذي يهرب من المسلمين يضربون وجهه فيعود إلى المعركة مش عالك يفعل جاء من المعركة فكانوا يرجعون المسلمين الهاربين إياهم اليارمو المهم الرسول الله عليه وسلم عاد من تبوك ونزلت سورة بداية صورة براءة براءة من الله ورسوله الى الذين آهت من المسركين في سنة ثماني هجري لما فتح مكة وطهرها من الاصنام امر امر على مكة عثاب ابن اسيد وكان رجلا صالحا ورعا وحج بالناس في ذلك العام عثاب حج في ذلك العام في سنة هجري الرسول الله عليه وسلم أراد أن يطفر الحج من المشركين ومن العراء لأن كانوا يطوفون بالبيت عراء المشركين كانوا يقولون إيه لا نطوف بالبيت بثياب عصين الله به فالذي معه فلوس كان يذهب ويستاجر ثياب من, من الأحمسيين يعني من القرشيين يطوف بها ويرجع والذي ليس معه فلوس يطوفوا بالبيت عارية. لكن عري الجاهلية القديمة ليس مثل عري الجاهلية الحديثة. يعني عري هؤلاء كان عن تدين شيطاني. هكذا وجدهم الشيطان. كيف تطوفون بالبيت بالفيابين عصيتهم الله عبي. وثم ليس هناك اختلاف. كان الطواف بالليل للنساء في الليل إذا جن ظلام. وفي النهار بالرجال. والمرأة وهي تطوف بالبيت تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله جسدي اليوم يبدو بعضه او وما بدا منه فلا احله لا احد الجاهليه القديمه الجاهليه القديمه اما جاهليه الحبيب لا حول ولا قوة الله لولا أن العلا لا يتجود ولو على الكافرين هو كافر بإجماع الأمة طبعا أه؟ لأنه قد يتوك مع أن هذا بعيد إلا على رحمة الله لا يجدون شيء بعيد أما هو يعني الآن كافر باتفاك الأئمة والأمة وقد قدر تكفيره للشيخ بن باز في الصحص والمجلات لأنه إيه قال لأن القرآن فيه خرافات هو يبدو أن فيه شئار من الجنون الآن شيء من الجنون لأنه على التلفزيون على التلفزيون قال قال لي الأطباء أنت عقيم لا يأتيك أولاد وأنت في خصية واحدة أنا لا أدري من أين جاء ابني هذا صور هذا جنون والجنون فنون نعم مفهوم؟ فابنه هذا الحبيب الابن قاعد امام التلفزيون خلع حذاءه وضرب التلفزيون فكسر التلفزيون ولذلك زوجته تركته زوجته هذه وسيلة تركته والان امريكا تنشر في امريكا الان تنشر مذكراتها اما ابنه في عنده شغل ثاني فاتح فاتح نوادي يسميها فتر في الاخلاق لا يدخلها الا العرا من الرجال والنساء زيرو ان مانر صفر بالاخلاق نسميها النواعد عند 1% اخلاق لا يدخلوها شوف لازم يبقى صدر في الاخلاق كلا يدخلها الا العرا انت تظرف طايع احنا مال ايه مورال سمى شنو مورال اه زيرو الصبر بقى طيب اذا الجنيه القديمه ايه الجنيه طبعا عندهم يا اخي ايباء عندهم شمن عند المراه عته عنتر عنتر يقول واهد ترتي ان بدتي لي جارتي. حتى يوارى جارتي مثواه هذا كيف يقول لليلة أعطني كبلة قالت لا قال والله لو أجبت لضربتك بالسيد كان عندهم شمن نظافة طهار عفبة المرأة التي حملت الكتاب من حاطب ابن أبي بلتعى إلى كريش. أرسل لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم علياً والزبير فأرسل لها فعندما رأى علي قال أخرجي الكتاب قالت ليس معي الكتاب قال لئن لن تخرجيه لنكشف النرأتك هذا التهديد التهديد تشف الرأي وعندما جاءت فين تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فتح إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئ ولا يسركنا ولا يذنين قالت يا رسول الله وهل تجني الحرة تعجبت هم. وهل تجني الحرة يا رسول الله كان عندهم أخلاق ولو كانوا يشركين جاهليين أما الآن أخلاق استا عبد الناصر كان ياتي بالشباب الاخوان وياتي باخته, بأخته ويفعل بها امامه من قبل الشرطه اخو شقيقاني في السجنه حمد البتوني يا واحد مدربج واحد ان يفعل باخي باخيه, بأخيه شقيقانهما شقيقه وشقيقه لا تو شقيقتين من النساء تمزقت اعرابهن في السجن كم من الحرائر زينب الغزال تحدث في كتابها أيام من حياتي قالت أنا ما كنت أستطيع أن أقف إلا أن أتكت على حميدة حميدة قطط كانت تأخذني لأتوضع لأني مكبت خمس سنوات لم أنم خمس دقائق قالت وفي يوم من الأيام أرسلوا إلي شرطيا وعن ذي البتوني يقول أقدم وهو هذا أقدم فالرجل بكى هرب من انا الحمدي البتوني ت جاء باخر فقدم فقدم دخل الجنزانه قال يا حجه يعني هم يا ان يفعل بال بالحجه زينب قالت وكم وأعانني الله ومسكت بخناقه وما تركته حتى أصبح بين يدي كالخرقاء ورميته كأنه حبة البدقان وأنا فهمت من الكثة أنه مات بين يديه وهي لا تستطيع أن تقف الله أعانى قالت وقتلت الوحشة في الزنزانة وقتلت الوحشة في الزنزانة هذه الأخلاق الجاهنية الحديثة أخلاق الثوريين ثوريين أصحاب القرون نسبة إلى ثور ثوري نسبة الى ثور اخلاق الثوري حافظ الاسد ان تحمل البنات في سجن تدمر العذارة العواتق يحملنا بسبب الزنا المؤمنات العفيفات الطاهرات ويرسلنا من داخل سجن تدمر رسالة للشباب المسلم المجاهد تعالوا لقد بدأت الأجنة تكبر في بطوننا تعالوا وانسفوا علينا السجن حتى نموت قبل أن هذه أخلاق الجاهلية القديمة وقار بينها وبين اخلاق الجاهليه الحديثه جاهليه البعثيين والثوريين والقوميين والشيعيين وغير ذلك اتطلع عليكم بكفي لبكره نعم جنه طيب طيب المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطهر البيت من العراق ومن المشركين وكانت نزلت أربعون آية من صورة دراعة فأرسل أرسلها مع علي وكان قد أمر أبا بكر على الحديث فحملها لعلي وقال إلحق بأبي بكر وقعها على الحديث براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين وأمرهم بأربع ينادون بالحج علي حمل الارضعين آية لماذا انتخب علي اختار رسول صلى الله عليه وسلم سيد علي لان العرب من عادتها ان لا ينقض العهد, العهد الا الذي ابرمه او رجل من اهل بيته فارسل رسول الله صلى, رسول الله, صلى الله عليه وسلم عليا لان يكون للعرب حجة عليه فحملها علي ولحق بأبي بكر في الطريق فجعى أبو بكر عندما رآه ظن أن وحيا نزل فيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وظن أنه ايه أرسل علي أميرا لأن أبا بكر قد نزل فيه شيء نزل فيه شيء و عزل عن الامارة فعندما اقبل عليه قال اامر او مأمور قال بل مأمور قال بل مأمور ما هي الاربعة هذه التي كانوا ينادونها في الحد ينادونها في الحد روى الترمذي عن زيد ابن يسيع قال سألت علي بأي شيء بعثت في الحد قال بعثت باربع ألا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله, فأجله أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا يعني لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بعده الى مدته ولا يدخل الجنه الا انتم مؤمنه ومن كان دينه ايه ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة هذا كان ب بالحجه كان تصاحجد فوقف علي يوم الحج الأكبر يوم عرفة أو يوم النحر على اختلاف انت الرأي وبلغ هذا وبلغها يوم التروية وبلغها يوم عرفة وبلغها يوم النفر الأول يعني اتناش ذي الحجة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين يعني انتهت العهود التي عقدتموها مع المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أي من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الثاني وهي فترة المهلة التي أمهل بها المشركون أمهل بها المشركون من عشر ذي الحجة سيحوا في الأرض أي سيروا آمنين واذهبوا حيث شئتم لا يمسكم أحد ولا يقاتلكم أحد أربعة أشهر تسيحوا في الأرض من شاء منكم أن يخرج من الجزيرة العربية فليخرج ومن شاء أن يساعد من الكتال فليساعد معكم أربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر تبدأ يبدأ القتال ضدكم هكذا ألقى لهم العهود إلقاء عاما في الحج يوم الحج الاكبر ثام تسعه هجري اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم اللهم مكنك اللهم اننت تلك الكلمة صل على اللهم عنا على ذكرك